بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الانزيل الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حقا القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان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 Allah Taala mengatakan: "Tiada yang diketahui oleh orang-orang kafir dari Allah Taala. Mereka tidak tahu apa yang تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم Aku mengingatkanmu, tetapi kamu adalah kaum musrif. Dan datanglah dari kota terdepan seorang lelaki yang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 إذن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ذوق للجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما ضفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هو قامدون يا حسرة على العباد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 وَأَيَّاتٍ لَّهُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 عادك العرجون القديم الشمس يم بغي لها ان تدير كالقمر والنيل يسابقنها وكل في فلك يسبحون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 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات لا تربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا. وَنُقِيمُ مَلَؤُهُ يَشَاءُ اللهُ أطْعَمَهُ إِن أنتم إلا في ضلال مبين وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما يضرون إلا صيحته واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهدهم يرجعون yang t referred on in Quran, kalau ada darurat, mereka telah bandar ke Tuhan dan dikadi challenge yang dijak para zaal Ya dan dikadi dari Ah Barqichi Al-Rahman dan kemudian 公公 Prophet Bukan, tetapi hanya satu cuitan. Jika mereka semua telah dihukum, maka hari ini tidak akan menipu apa pun, dan tidak akan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 وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردلهم بما كانوا يكسبون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 وَمَن عَنَا مِرْهَنٌ نَكِسُوا فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتقذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 قُلْ يُوحِيهَا الَّذِي أَجَّأَهَا أَوَلَّ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَكُم مِنْهُ تُقِدُونَ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 يقول له كُفَّيَكُلُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ